لآن موسوعه النابلسي ل لله ا ل للعلوم ح م ر ي ا ل ي ا ك و س ل ا ك ن م ي ن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 ا ل م و س ن ع ن ا ل ن ا ه في ل ي ل ة مباركة إ ل كنا م ن ن ر ي ي ف ه ا يفرق ك ل أمر أ حكيم م ر ا من س ن ا م ر س ل ي ن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 فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون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 و أ ن لا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين واني عزت بربي وربكم ان ترجمون و إ ن لم تؤمنوا لي فاعتزنون فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون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 والأرض م ا ا ك ن و ا م س ر ي ن و ل ق د ن ج ي ن ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل من ا ل ع ذ ا ا ب ل م من ه ي ن ف ر ع و ن إنه ك ا ن ل ا س ل ا م ر ي ن ولقد ا خ ت ر ن ا ه م ع ل ى ع ل م على ا ل ع ا ل م ي ن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 أ ه م خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إ ل ا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون إ ن يوم الفصل ميقاتهم أ ج م ع ي ن يوم لا يغني م و ل ا عن م و ل ا شيئا ولا هم ينصرون إ ل الا من رحم ا ل ل ه إ من رحم الله إلا, من رحم الله إلا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 فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون قاف و ا ل ق ر آ ن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أ ئ ذ ا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيدا قد علمنا ما تنقص ا ل أ ر ض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أ م ر م ر ي ج أ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروجى و ا ل أ ر ض مددناها و أ ل ق ي ن ا فيها رواسي وأنبتنا فيها, وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقولها ل م ن مزيد و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير ب ع ي د هذا ما توعدون لكل أ و ا ب حفيظ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 واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت ب أ ي ذنب قتلت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 وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين